ومن طبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عن بيوتنا تفسير القرآن الكريم كها درسنا إن ونوغه بلاونه آيه كبار من سوره التغابن سوره التغابن وسوره مدنيه سذا راجح هل العلم الجبل يراهين وما كنا واجرا فأنا كنت معنى أعكاد لأيضو سورة مكي قانا واكاد لانكو بمدني قانا واكاد لان بسم الله اللهم ابي عيسى يانكو بلابانا سورة دان اللهم سوء الرحمن نحريست بالله رنكس فايسا اللهم سوء الرحيم نحريستي سجارسي يعدو دونو خلق بيسا كمدعه يسبح لله الله وحاق تسبح صداه ما مخلوقي في السماوات عيالك كسغان وما مخلوقي في الأرض ذلك كسغان له الله كالبس أيها السبب النبي الملك ما ملكا وله الله كالبس وصنا الحمد مهدى وهو, وهو الله قدير وامدك أود كالبس على كل شيء وعكس طبا هو الله الذي ومد خلقكم من أبوري فمنكم وعينكم من أحابي كافرون من غيره وإلهكو كفريه أبوري ومنكم وعينكم من أحابي مؤمنون من همييي ربكي أبوري ومعيننا بصير ومد أرقتي طبال وكي كفريه يكير همييي بأوال مرينة خلق الله روح ابو رياس السماوات الى الريال كيا والارض ملك بالحق حكمت حال وكل سجنيه وصوركم الله واله سوره يوم وقال كاد لدهن الى يلي فاحسن وان وناجي سوره دين والى المصير النقشبههت يعلم الله وحو شيء في الصناوات عريالك كسو ناضي والأرض دولك وحا كسو ناضي الله أبيه ويعلم الله وحو أبيه ما تسربون وحا قرسيذان وما تعلمون وحا والله الله عليم ومدء أغلبذان بدأت السدور الله بها حالة صاحب وحا قلبية كجره إلهي وإنا سبحانه وتعالى رمات الماما يا وحن استهاق والنقصان يا عيب كفغيه وإلهك راينه يا ميد نقصان يا عيب وذن كنستهن مخلوقاتك ابو ريدمام وحا سماواتك كو سغن يا وحا امك كو سغن كو هذلين ضمان إلهي بأن استهام والنقصان يا عيبن كف بيهاي قرا يُسَبِّحُ لِلَّهِ اللَّهُ وَحْدَهُ تَسْبِيحًا سُبْحَانَ مَا مَخْلُوقٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَعَرِيلِيَال كَوْكَبُ سُغَن وَمَا مَخْلُوقٍ فِي الأَرْضِ وَكَوْكَبُ سُغَن إِلَٰهِ الَّذِي يُسَبِّحُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَأَيُّ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ شَيْءٌ مِثْلُهُ إِلَّا إِلَٰهِ بُنُسْتَاعَ وَمَادِنْتِي سَقُدْهَان وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَصْبِيحَهُمْ تصبيح هذا الىه او تسبيح سنيا او مخلوق متوال باء الىه قلنا استا لكن بنو اعلنا طمع ان هو مولى فهم كرن وقابك وتصبيح تصبيح راس مخلوق الىه قلت تصبيح سنيا متنوع اللسان مثل المقال والدوا او الله وبحمده ان لا يراهه الا مدنوه ويهوال لسان الحال ليس الحال وحلوله جهده شيء كاستو مخلوق كمئه مرك ادركته وعاد فهميدا خالق ابوري قاب كام او ابووري علم كامله الى هي اوات كامله ليل هي النقصان وكفوه هي شي قابك او ابووري حالتيسه مرك افيرده حالتيسا سبت تسبيح د كتو marka markaad في waxaad dareemeydaa khalqiga makhluuqan abuuree nuxsan yahay ibn kaafuq yahay makhluuqan liisanka wa ka tasbiixsan yahay laakiin liisanka qabka wa tasbiixsan ayaa ma la wa fahmi karo ki annaga alla noo sheegay in baan ku tasbiixsan nahoon fahmayna ilaahay noo sheegay makhluuq wana <تسجيل> والله المبصر يبني كفه بيها ايه قرام ما مخلوقي في السماوات على ريالك كسونادي وما مخلوقي في الأرد ملك كسونادي له الله كلجيسه وصونادي الملك مع ملك يتصرف كونك كلجيس امباك التصرفي وله الله كلجيس الحمد مع هذا وصونادي وحد مع ملك معي كلجيس ما دانو مع مريو نعمك ابدو مضو هاستن كلجيس او بحيوه Allah keligi sa maha ba iskale marka wuu waa allahna qadir wa midka awoda keligiis ala ku lishay wakh wal baba waqastaqo ja wa suxaniya ahad hor istaagi hirgeli karta karta allah wa فَمِنْكُمْ وَآخَرُونَ كَمِثْلِ هَؤُلَاءِ كَافِرُونَ إِي كَافِرُونَ بِاللَّهِ مِثْلَ إِلَهِهِ كُفْرِيَ وَمِنْكُمْ وَآخَرُونَ كَمِثْلِ هَؤُلَاءِ مُؤْمِنُونَ بِإِلَهِهِمْ يَعْبُدُونَ مَخْلُوقًا إِذِلَّ اللَّهَ أَبُورَيْ وَهِيَ أَهْدَى سِيدُ سَخْدَة إِنَّهُمْ إِلَهِهُم يَعْبُدَانَ لَكِنْ وَيَدِيرُونَ مَخْلُوقُ أَصْبَحُوا اللَّهَ كَلْغِيسُ وَدَ أَبُورَيْ أَيَّ هَذَنَا كَلَقَيْب كارنا الله ابو راي كفرين الى حين نمركو ابو راي كهر اوغا كو, كو كفرت دوانا يكو حميد دوانا لوو كل اوغا خوري لو كان محفوظ كو قوراي اسغابا قدراي سيده سريد صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن مسعود الصحيحين كالبخاري ومسلم مرض اليه الهر صاري الناس هيغي ملكا صفر بلوط مركه عروركو علوشا انثى لوغو عفوف ايو الهي ودينا يقول ايلاه يوما مرغا مسوا دون طفقان ma arruu nimu ku dhimana ma mar ku dal yarayuhu dhimana wa la sheegu wa korin christigi mid ka ama macaasi uu mid ka mid ah ra'iima ama baraha ku qoy mid walba wuxuu karro waxey dooranayaa iimaanka iyo inay isku qasan iyo maasi qof asaga dooranay qofka و u qoran حدايو مخفوط كووق قرني ان اهل النار يهي وخان شرهين دوراما حدايو مخفوط كووق قرني ان اهل الجنه يهي صلى الله عليه وسلم سيرد يريد ايه المال كل ميسر لما خلق الله شقيه طف ولبه وخا لو سهلها وخي لو ابوري كي جمالو ابوري توحيدك الهي اعبود دي صدع على غير والله ي ولا يكون الذي هو إيجال هذا اليوم. لات tonnes شرصة الى شچ Android إбо ال暴يко البحض مغلابت. لا ت ؟ كان يحجب شر 큰 Practice ohne اللهم. كان يحجب ضاعة الناس وكلية يعتبر نظرة معتあります. قمت بتاك nailsami مغلابت و قمت بتواه بيننا. وعلقت ضرورك وبعد ذلك في الح turn o치는 كبيره صحيح وحصل قال الله اللهم. إنه حاجب في قال تعالى انه هو يريد والله الله بما تعملون وحقات صمائل يدن بصير وامد وركت بلا مثلك كون فيا دورتي يا كيمانك دورتي ضمان الله ارك يحصى قبل مرنا خلق يراو ابو رياس السماوات الى اليالك والارض طولك هي اسوغ اله و ابو ري ال ريال كيا قول كان ان الله ابو ري اودي سبدو غرتان ادونك انت لا جو الله ما دام الله راك وخاله ربا ادومو ان الله يبرتان سي كبرانيا مخلوقاتك واوي ابو رؤيات الكون اللي راك الله الله سبحانه وتعالى madamu el riyal ka intan leeg iyo doolyal kan abuurey aboon dintay mo nafte soo galiyo si wax ugu diyaar kulanka alle jamco abalmare qofna aya gigooniga iyo kuwi quraaniga halwada wa ka ballaaba waxba ku qaadan ma in bihi keffe kafa ilay samaa dhigi allasiy kafa ilay samaa qalbiga iyo aqliga nafshay samaa madama satakh إناه هو إذ مر كنار ودياري مر كإرياليالك يا بوكا waxaa loo abuure li yajziy alladina asaa bi ma amiloo wi yajziy alladina ahsanu bil husna dadkii xumaan ka shaqeeyay inu thanato daba al mariyo dadkii wanaag ka shaqeeyay inu wanaaga jannato daba الله mariyo fasal loo abuure ayar ma han ek فاحصن الله و انا و انا تشي سوراتن سوردينا بنو اادن كالهي و انا صورتو او فيعرو او قرخان او اوورى و حنا كنتو سي سوراتو او قرخان بنو اادن كيهي قفكا بنو اادن او غفولكم ما يينيو هدي لهي رسورتا وا لاغا بدلها حيواراتك للجيل يارقى يغلود يا بحلده وليرى في له بعض كلام الجلوه قالها الا اسكف يرينا فاسوح الكتص الىه سوره بدا الناب راي طيب احسن سوره سوره وقرخوان وي والاه حجي سانا المصير النقشب اعتق او ابو رستان يا سوره قرخوان ما المركز الذي يرده منه منه وإليه حقه سأل المسير نقشده آهاته يعلم الله يقول أبيه ما شايد في السماوات عبيالك فوصنا والأرض دولك وحاك فوصنا من إله وحاكه علمي أيوكوكو ويعلم الله يقول أبيه ما تصيرونا وحد سرعيسا ايضا نحوص الشيبي دان وما تعلمونا وحد مجيدا نحوش شيبي لن يكون حسابنا تاس واحد كسح لقياه والله الله عليم والمدء اوغال بداية صدور الله على الدو صاحبك حتى واحد قلبك كسح بحينه قلبك كجيره تاس اوغيه لكو حسابنا الله يسابيح لله الله واحد تصبح صلاة ما مخلوقي في السماوات على اليال ككسر ناضي وما مخلوقي في الأرض روك ككسر ناضي له الله كالجي سأل ملك تصرفك يا ماملق سبنادي وله الله كالجي سأل عمد ما هذا سبنادي وهو, وهو الله قدير كالجي سأود على كل شيء وهو الباب هو الله الذي ومدك خلق قمن أبوري فمنكم وحاين كمد هذا الكافر متك كفري الله أبوري ومنكم وحاين كمد هذا المؤمن متك ميه خالقي أبوري والله بما ب ب ب ب ب الله بما تعملون بصير وومك اركت بدل او انك اول مرين وحو بما تعملون بصير ووعدي ووعيدي وبالنقد او دا قبك وين كشقيينا فرحه وطق او الله ويوب يوكا وحو يا مخلوق هيسقط توصل ربي قوي مالك وصم عيد ابوك يد واحاي اوتاي فرحات marka qofki qayka kal shaqineey keyf imanta ka shaqineeyna waxiid ya godiy u tahay meel kasto wax ku sameeydo alla wa ku dalana wana ku aka wana ka أروح أبنا ليجزي الذين أصاءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنة وصوركم الله وإن السوري يوم وقال كانوا إني إليه فأحسنا ألا وونا كي صوركم وقال لدينا وإليه حجيسان المصير نقشد أهاتي أني عمكوينين قال, قال يصوردكم متى يقير كيب مارك إلهي اللهرت الله ينكو حصابنا يعلم الله وعوبيه ما شيء في السماوات عيالك كسوغم والأرض دورك وحا كسوغم ويعلم وعوبيه الله ما تسرون واحد قرصن ايضان حسوشي وما تعلنون واحد موچن ايضان حسوشي بي دان والله الله عليم ومدعو اغلبا بذاتي الصدوري لا بحالة الصحيبك وحا قلوبتك جره ممان الله سألتنا يا وحاس اوهل امياتكم ميوسانين امام وحا اله الله خطابيا قالوا امامة المحمد ومتعه واله الله خطابيا الهو حوري امياتكم ميوسانين امام ماذا أولذين تتكي وركوا ذاكفروا قالوا بين من قبل اي من قبلكم اذن كورتين قالوا بين وفذاقوا دميين وضعوا أمرهم الرنتو دا الليس كديد دميين ورهم وحا أسونا عذاب عذاب عذاب كأليم مؤلم شركة حنوطية ذلك عذاب كيسو نثابته وغصه ناضي بأنه شأن يكانت إليه تأتيه من الاتماده بأنه شأن يكانت إليه تأتيه من الاتماده الرسول الرسول شهده بالبينات خطوئين عدعب فقالوا أي كي رادين رسول شهد بشر مباشرة يهدوننا عند النهلونينا ا فكفروا اي كفرين بالحق وتولوا اي كتش سير على الضاعه واستقم الله الله كذبتم عن ايمانهم والله الله ما كذبتم انا خلقي مخلوق انسان حميت وانا مثل محديو او اقوى شي سي افعشي صلو محديو يا هرتي كشقي يروي ilaahi weena wuxuu u xaqleeyna banu aana ka ku kufriye waxa ilaahi leeyahay dariiqaa ku socotaan hortiin dadam maray mawad naan warsan wixii ku dhacay wixii umarii dariiqan ab maraywaan aad ku socotaan maray hortiin mawarkeed buu siin soo gaarin seeqo inay rabbii ku kufriyeen القوضة أذك أي أدونك أكبر أذي القوضة أذي نمرك إليب جوي دي عذابك آخر أو أولى حريب سدي طريق النوع عصر إلى وحيري سبحانه ألم يأتكم ميوصنين إيمانكوين الغالوبين نبأوا الذين الذين الذين وركوا لكفروا الغالوبين من قبل أي من قبلكم إذن كورتن غالوبين ama se min qablu ay min qabalkum idinkoortiin haal ay kusugnaayeen gaarobeek oo faaciilka kaafaru laga xaaleyo yaa in lagu tacaliye kaafaru labadaba ku banaa umadii idinkoortiin gaarobeen warkooda iyo wixii ku dhacaynu wusani soo gaare ufagaqu dedeniy wa gala amrihim arintooda xuquubadii ka dhalatay asrul wadal afiqal waa ween waabaalka asalkiisa waxa la yiraahdaa wa colaiska wa fiqalka ma dheyarna wax loo ادب أليم اليم المؤلم شركه حموجه ذلك عذابك السببت اي ماك ugu dhaca ala no sheega si anagu aan sababtaas iska ilaalinmo ذلك عذابك سو ثابت و هو كو صنابي بانه بالسبب انه شاميه كانت اتيه من ultimo ض وصولهم كانت باسمك الرسول شاس لاونه كانت اتيه من ultimo الرسول رسول شودو بالبعينات خطوحين على قطع الأطماء فقالوا أي مركز يرهدين البشر بشر مياه يهدوننا النهانونينا فكفروا أي كفريين بالحق وتولوا أي كيشستين عن طاعة طاعة هذا هو مركز دريقة ومتواع دريقة وعيهين رسول الشيء الذي أفعله رسول الشيء حقي أي لا يمادين لديده kii weeray waxay ka qaabeen santaagayna waxay ilaahdeen qof bisharuhu banu aadano annagoo kala miyannahay nunina iyo nafahaya ee sidaan waa sax sidaan wax ma taaso weerkii maxaa qofka ilaahiba doortay xaq uu ku sheegay qofka khafiirina wuxuu xirida rabbigi weenaayo doortay فكفروا وتركوك في المركز حقي يا الرصفي وتولوا وانا كجستن ضاعبي واستقم الله الا وكفرت تناضع عن ايمانهم ايمان كلاهما باهنا حبئ الههمايان الى وحده وسيادي ميان والله الله نسري سبقاني ومتكتقتون عن خلقه مخلوقي سيضاعدوا الى واك مارما مخلوق ما. قد نسد حديث قسق Habeen maabaan qofka oo alla ka arsiga badan oo kale Ilaahay waxba u qor dhimay maan geeroraan in qofka Oo Innahu wallahu mahabbiya subhanahu wa ta'ala qala ta'ala ila ruhihi alam yatikum yusarrinin imanan ma ba'ul ladina taqaw wa kufu ka kafaroo galawdin min qablu ay min qablikum lidin kaurtin galawdin aw fadaku dadamiyin de wa bala amrihim arinkum lad lays kidi dadamiyin de de wa bala waxaa loola jada xuquubadi galnimadooda ka xalatay aw fadaku dadamiyin wa bala amri arintooda oo galnimada xuquubadi ka xalatay dadamiyin de و في الدنيا ا كوددميه ولا هو في الاخرهنا عذاب عذاب كيس اليم شركه انو ذلك عذابك صبرته اوو دخي ذلك عذابك ثابت وكصنا بان هو بسبب انه شانيه كانت دنيه تاتي من اوتيمادو رسولون رسول شوره بالبيانات حجوير عبد ذكر اوتيمادو اوتسي ان رب الصابرين وامر كفار جدل ديدوا ففقالوا اي راهدين ابشروا بشر ميه يهدوننا عننا نهروننا فكفروا اي كفرين بالحق وبالرسل رسل يحق اي ودان بايكون كفريين او وتولوا اي كيتستن عن ضاعت واستقل الله الله وكذب طونا عن ايمانهم والله الله ما غير وعمد كذب طون عن خلقي حنيت ومدل محديو زحمل الذين اقوا وحي كو عند اودين كفروق قالوا بي الله يبعث لنا لسبحين قل واحد كترى نبي سبره بلا ان لسبحين وحجرا ما ان لسبحين قل واحد كترى نبي سبره بلا ان لسبحين fuma marka la isoo bixiyo ka gadaal la tuna bauna wallahi in ka qowr ma hayn in ka qowr ma bimaa wixii aad mabtu ma samaydeen oo wallahi ku xisaabina waxa samaydeen wadalika kaas la soo sheegay oo min albaqsi wal hisaaba inta laysu soo bixiyo la in xisaabiyana فاعملوا بالله الله والرسول رسولك يا رُهَيَا ونوري نورك يا قرآنك يا رُهَيَا والقرآن نورك ونوري نورك افتينك يا الذين نورك أنزلنا أن سود والله الله بما تعملون وحق الصمير يضاع خبير ومدح وقالوا أو إن يوم يجمعكم udkur nabiga sawana u maddana u sheegay u diyar ma allah winiso kulmina oo iniso arurina li yawmil jam'in kulmin tamarikedana oo inin soo jamcinaha dalika marinta laysku soo jamcinaha dadka yawmug tagaburi yawmu zuhuru tagabuni daqad مو قشري له ماليكه وا مالك مو قري دو قفكي لا باغي او قيمو انو جوجين لوغا قاتايشاي كيما بضان والي كماليك اضمم لا ومن يؤمن بالله فقد اكله الله ما يا ويعمل صنيع صالحا عمل ولا بس يكفر الله وكستر هو وكقرن عن حق حم سيئاته حميالكسي ويدخله الله الى جنات بيرقيدل بيرها تجري ايق القريض أي من تحته واستد الانهار وديال خالدين قال ايق فيها بيرها سمهد ابدا ذلك، أي ذلك المذكور كاس لصوشي ومن تكفير السيئات وإدخال الشنات إن دنوبة الألغاء قرية وأن تصمب أن تكون عبال ليس قريبا الفوس والليبان ليبانتها سؤال عديم وين انبادا والذين ددك كفروا قالوا بي وكذبوا بنيين بآياتنا آيات أولئك قواس أصحاب النار نارت الصاحبة داوية خالدين حالي قوار الدونام فيها النارتا وبيصر وحا بلايه لهذا حماذي المصير وعنقش وحميل الله النقض وحا أباس بلايه يب بداوه عن نارتا الله سبحانه وتعالى وحن وغيش ايه مشركين تا غالبا ملحدين تا ان اي قمت هاي سفادو دا ضعفك قلت لك كشكي الله أنه أضمت صوب بحنا يبقى الملح لك وكافره شكي يرهدوه كجلون إن أقرأ لي صوب بحنا سبحانه وتعالى يقول زعم الذين كفروا زعمك وحل رمضية الكديف ودابد بيانتك وصعوته وقلت لك شيء هذا أن صل إيرهاد طول هين هذا أن صل إيرهاد ومثل هين قلت لك شيء يبقى زعم زعمال الذين دكي وحيكم دعوذين كفروا قالوا بي اللّا يُبعثوا إنا اللّا صبحنا لأن الله قف باعثك كالشاكية وقال على داسك ميتا مركاس الهو يريقوا وعاترانا بك صبرا بلا إنا اللّا صبحين وحترا معه والربي ربك يجعان كدار تبعثنا واللّا صبحنا واللّا صبحنا فما <تصفيق> لا تونا بعونه وعلى انكا ورما ولين كا ورما بما وحي عملت اصغيرين الدوكه انت لين سو بخيؤ اع ناش مين علينا تكون ساغنه صد بح اياتود القران ايا الهين ماق امر ان كوردارته ان لا سو بخينا ايته وغورايت يونس اييه ويصطم بونك <تصفيق> إلا وهو سبحانه وتعالى نبيك سبحانه وحيدكا ور ويدينين ما وح سوغانا صبحين حق و سوغنيا هو باثق ور كاسا كويديريان إلهي و هو ان انه كودارت سوغين إله و هو كير يقول اي و حاتراها و ربي انه الحق ربك يقن كودارتي اي صبحين و سوغنت وما انت بمعجزين منا اتهدين كوه إلهي مكعجيس يسوبيح وإليه آياد اللبعاتنا سورة الصبر أيه إلهي كل شيء يقول سبحانه وتعالى وقال اللذين كفروا وقالوا باتك كشكيا بعثك عمسي حقا تردد كسنايا كفرده كمدين إلهي قلوا إلهي وقال اللذين كفروا كوهي قالوا بيه وحيردا أفكر ما إلهي هذا ما جلو كمانا شكيو إلهي كشكيا وقال الذين كفروا وحيد ان كفروا قالوا لا تاتينا الصاعقه صاعقه يوم امام ميرق مركاز الى النبي امره قل وعتر النبي سبحانه بلا اني سنلين امه اسكداه وان ان امانه والرب ربي كان قرطارت لتاتي انكم وان تغاب ويره هو سبحانه وتعالى زعم الذين marka waagalo doq ka run ta shakiga galiyaa waxay ku endoowdeen alla yubasina la subihina qul waxa tira subar bala ina la subihina iska daya wax jira ma aha waqti yooni kagalomi warabii habay ga kan ku bartay alla tudasuna wala in subihina wala in subihina fuma la tuna وذلك أي وذلك المذكور من البعث والحساب أرنك أسلص الشيغوة إلا إن صبحنا لإلا حسابتنا يصير ومتفوض على الله إلا كوركيسا إنه إنتهي صبحي وقعه وقعه فما يبيني الله أفوض حتى ما أمرك وقت يقال من بانه ربك إن حمي ودريق بيتباده حتى قاب فآمنوا حمي بالله الله والرسول رسول كيسا حمي والنور افتين كره مي الذي افتينك انزلنا ان سوى الدجين قرآن كوى افتين قفك لن نولادا مباد يوبي ادونك آقران النار مجلو عبدالله ان عباسو قدير الالهي باقو الضمانات قاضي قفك قرآن كاس انتعق يلص على قرآن كس على دريق يوسيا ادونك نباد وامر ولد وحيك يا وحوين او حضينيه والنور افتينك يا قميه الذي افتينك انزلنا ان سوره الشين والله الله بما تعملون واحد سمين هدان خبير ومدح وقال, وقال يوم ما النبي امتادوا شيء اذكر نبي امتادوا او شيء هو ديار جروينه او اذكر نبي صباح امتادوا او يوم ما لين يجمعكم الله اولى سوق ليوم القوام لأنها كل يوم اليوم الحمض وهذه اليوم ذلك ، سوقول هو ذلك ، مالك هو فصوى كل منها ذلك اي دوني ، يوم الحمض مالك قسوى منها هل الله تعالى ي يوم التغابري يوم ظهور التغابري استغيطة مالك سؤال و było لجść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 قفكي مقلاب أولا كان نحن وقفكي أو مقلاب أولا بعيد مركا بعيد وحاسمها بعيدا قطرتها وقفك مالك وقيامتها ومالك اسم مقاعدة محاسم مقاعدة فرطة وحال الاسكو كيريا ومشبه وحال الولايه يجمع الله بين الأولين والآخرين والإنس والجن وبين أهل السماوات وأهل الأرض وبين الأمة وأنبيائها وبين العبد وعمله وبين الظالم والمظلوم اله ليسو كينه يا سبحان وتعالى امراها قفقي غو هريي قفقي غو دميه هل بنانا ليسو كينه قف ما لا ودا جيلو ضمان ايش وي ودا اركه طواقنا و ظلمق ليان هل غو باليسو كينه ضمان وحا ليسو كينه جنيه انس هل قف ما مقراناي وحا ليسو كينه يا اهل السماوات والارض اوك وحا الله وحي جنيه يا انس يان قف لا يسو إلا محكمتها لا صار مركز يا يغو ورجينا ملائكه مركا سلهيا معشر الجن والانس ان صدعتم ان تنفذوا من اقدار السماوات والارض فانفذوا ملائكتك انت سيس لوو ورجيهم اي يا الجن والانس ما انت بحثه كرتان بحثت اه ما انت ليس ياو الحساب طناهم قف في بحثك waxa la isku keenaya qof walba qof darim aha iyo qofkii uu dulmiyay ma dhaxayda inad ka fakarta hada adduunka baxsaday hada inta qof dii shay marka laga beddelay diyaarad uu wasaaraha baxsaday tolbeer قف وابق يوحك الشقي يوم تجد كل نفس مع من خير محضر وما عمل من سوء توجد له أن بينه بينها وبينه امدا بعيدا وحيره الى سبحانه وتعالى قف وابق يوحك الشقي اركيه هذو خيره هرتي سويلا هذو شره هرتي سويلا مركا ص قفل با جليس دونا حمانتي وكشقي اسا aa gal guugul fuugayna kamada gal guugul gayna kitaabay ku qoran taa guud diibay adigu aqoon waligaa awaa isku filan manta ishaab markama deen waatan kitaab ku qoreen ada gacantaa guud diibay ada qabanayo marka qofka yacyanalkiisii isku keenaya إلا هو الله سبحانه يوم ما علم نب يوم قدو شيخ يجمعكم الله هو ينسو كل من ليوم الجمع كل من تالك مالك الهي صاق من الضمض يوم التقابني يوم ظهور التقابني استغد habaanii republic waxa la rafsheeyay in laga agaato qiimo wasan joogi fiiri galkii mudoo ku beddeyshay chanaw gaalow maxay islaamku u diiday wax karee u diidana waxay u qol haga tayp hege sicca laga raba soonna laga raba xaj laga raba jihaad laga raba waxa buu amra islaam taariif fasay oo xiriirka carabiyan qalad hadana ما هي سميه المركه و ديده دي اسلام نيمادي شهوات كودي دابا غاليما وهي تقاليف فهايو و كاس و صباط و جنو قضيه الى جند ويا في مره جند اي ويه او اقيره سكتي ما هي كو قتيل كو معانسي اي كم معانسي الزناد اي قمرانه شنم مجدوه شنم مجدوه معانا لأدمية سبحان الله ما صحيح المسلمين احد كدس وماما بيقولوا يقولوا الله عليه وسلم وعلى كينة يأدونك قفص ومرا قفك اغرر عبض ما اغنم عبض ما لكن اهل النار مركز النار تحول محصل ودرينه وحالا قصوا بحين الوريسي على بخاذا بك وعلى الله يا ابن آدم هل مرت بك نعمة قبل انه آدم waa ma wariga il masafto ma ku soomaarta adduunka inta aad joogtay malka subra ilaa wallahi isla soomaar oo ku daaran il birixiga jirkiisa naartu taabato ayuu ku loobaya او اغرص لوري تاسو كوباتيش سوما انا قفقاف بس كمؤمنين تاع ان واحد وين او سابعه واحد عاده واجبات كو haddii uu dib u maro tababto ama saxad taim kale fiye dereejadki laga yareeyo oo hadduu qair kaas ka shaqeela dereejadu tagilaa halka uu soo wuxuu garabay inuu dagay qof dacan waxa uu ku beddelay qair kaas qair waxa kale ka sii baran nabiga no subhan sallallahu alaihi wasallam waxa ay aaqiro waxa iimaanka la kii u direy ku dhaawacay ku xamtay ku ayay dadka saqadan marka soo ku jire ore anaa dib ka soo yigeestay wax ma haystay ka marka mid korka laga duruun ci takii duulmiyay iyo duruun ci asagu gaarahaa u shaqaysay taa laysa saaro aan aan arkan wala tuura qof kaasu chanadi ku ku weey huyu ku qatay echekisi maxaa laga qaatay ba apost baadi waxa la soo qaatay salaad daadiyo son kaali xajkaaga iyo jeheed kaga iyo quraanato iskali ilm barshadin fiin waxa marka maadad baa musqof kana maadad qof ka ceyday oo xana tanmiya tahmus adiga adaa adaa ma ismaay soomaan marka qatar gubni faahisa leey ramad qof lugu آه. لكن إنه عندما يفهمه لأنه يكون هناك مليئ لك لكن يتكلمون أنه يكون هناك قال تعالى إلى الحبيب ومن يؤمن بالله الله قفكرهما إياه ويعمل صميه صالحاً أمل ونافساً يكافر الله وكأسره وكقرنا عن الحقيس سيئاته من يلكس قفكره الدين وإلهي سيطبعهما إياه أعمال صالح هذا الذي يميده إلهي وإنه سيئاتكي سوا كأسرة معنى كبه أبال ملمه وقضافه وقضافه ويدخله الله وثنى قرينة يا جنات برقيدة له برها ستجري أي قول قرآيسو من تحت وسته ده ألنهار وبيال خالدين حالة أي قوار الدونام فيها برها بحلوده أبداً ويقول أي قوار الدونام ذلك المدكور وكاسل صحيح أمن تكفير السيئات وإدقال الجناة waxaasoo soo sheegay oo ah in dunubtii wal lagu dhaafo laga qariyoo laguuma tusimba iyey chandaa ilay gugeliyo 1000 kasen lidan liiranta al-azimi weyn ka badan taas waa abaalmarintii dadkii waraaga iimaanka iyo amalka saaliha ka shaqeeyee ilay weyn oo uu sheegay subhanahu wa ta'ala kuu ikufri ga iyo macaasiida ka wa tarheeba la tarqib wa inchalaysin oo janada lagu jicleysiyo tarheebna warinaarta laga cabsii galiyo inawo quri subhana walidina tatka kal faruq galooy oo haqiiba aan khumayn way kende bu beeriyem bi ayatina ayaten on kubat bakmin uraika kuwa sun ashabu nar narta sahibadeer weeye وبيسر وحف في معضوب بلايره هذا المصير ما له اهدا ما له نفق ودجانمي زعن الذين ذكرت وحيكون دعودين كفروا قالوا لين يبعثوا لنا صبحيين قل وحا ترا سو بن بلا ان لن صبحيين اسكداه وحيره ماهر وربي ثم لا تنبؤنا ولا كغو بما وحي عملتم عاد سمايدان وذلك المذكور كأصل صوش يغير من البعث والحصاب إن ليس صوح يغير من الحصاب يغير على الله الله دوشيس فآمنوا بالله الله رميه والرسول رسول كيسر رميه والنور إفتين كي الذي إفتين كي أنزلنا أنسود جيني والله الله بما تعملون وحد سمايدان خبير ومضحكو قالوا هو إن كأب يوم معلم ما ومده الشيخ يجمع لكم الله ونسو كل منه ليوم الشمع كل منتا مالكه ونسو كل ذلك يوم الشمع مالك لنسو كل منه يوم التغابني يوم ظهور التغابني استغد الله استغد معلمتا موقعنا دويه من يؤمن بالله ربك الله همه يوه يعمل سميه يو صالحا عمل ونفسا يوكفر الله وكفرناه وكستر اعمال حسي سيئاته حين يالكو سميه ويدخله الله ياجرنا جنات بيرقيدل بيرها صوت تجري سونهيدو من تحتها هوستيدل انهار وبيال خالدين حال يكونواري دونان فيها بيرها بيدلوده ابدا ويرغوداي كواري دونان ذلك المذكور كاس لا سو من تكفير السيئات ويقال الجنات الفوس واللنان لمن تعالى عظيم وينن كفان والذين تكذّب كفروق قالوا بي وكذبوا بيني وبين آياتنا آياتنا ورأك كوا اصحاب النار والنار صاحبتيده خالدين على كوار دونا فيها نار تهليده وبيصوح قنادي المصير من الله هذا المقصود بذمه هي من ما اصاب معصيب اي احد من مصيبه نيته معصيب الا باذن الله اذا ك الله ايكو ومن يمن قفكه من, من يبلله الله الله قائم ببات عن قدا الله طاهر غنيه يهدي الله ويعهنيا قلبه وقلبيسه اي للصبر عليه بهذه المعطده ان قصروا والله الله بكل شيء والله الله عليم وامتو بالغبن بكل شيء شي بما انتس واضع الله ابي واضع الرسول رسولك فإنت وليتون عدد كتش ستان دائدود فإنما وحك لماهن على رسولنا رسولك اندوشي سواحه آهابي البلاق غيرسين الدين كلاوسو وديباي ونسو غيرسيو بلاقه سوء المبير البير اسكعق اللهم معبودك حقا لا إله إلا حق لغو عبدان مجر إلا هو سغم ماهني وعلى الله ألكر كيسو قليئة فليتوكل المؤمنون المؤمنين تحطر ilaahi wayna subhaanahu wa ta'aalaa oo noo sheegay qofna dhibaato kuma dhaco illa ilaahi mid u soo qadaray maahane madhi karto qof dhibaato ay inay ku dhacdo allah u soo qadaray hadii xan qasiibo adiin faqri ku asibo gablan haddu ku asibo xabsi haddu ku asibo xanno haddu ku oo masa'ib ah oo ku dhacada waa iney ogaataa wa maamuf oo ilaahay u maamulayo او کوگو تالا گالاي او اسن بيكي كاري سن نبا اني كا الله الا حتو ساس و اين اجاتو الا و خير ما اصاب ما اسيرين مفعولك يا لحتي احدا خفنا من مصيبه المصيبه باتا قد بعاتها قدعلي ما جيرو الا هذوبو جيرو باذن الله اير ايرنكي سي قر دعه اذا كن القدر كلو الله كو قدر ايرك يا ابوك انت لا ومن يمن بالله قطمرك الله ونيها او قرغمي قولك ساء ان المصيبه بتقضائه بما تان قد دحرت ان هي تا قدر الله قطيره ونيها وصاش فالكون قبا يهدي قلبه قلبي سالك ونيها يهدي قلبه قلبي سالك وكوننيها owsa wax weyn masiibo weyn u arag masiibo weyn waa naar masiibo weyn waa in aad rabti caasido masiibo weyn ma aha indimaato adduunka kugu dhacdo bal nabiga wax noo sheegay sallallahu alayhi wasallam qofka waxa Allah waxa asiba xanuunka faqriga qablanka aduunka waxa kasta xaas taradeed waxaa nabugo yiri sallallahu alayhi wa sallam qofka idii ilaahay jiclaado aduunka allu imtixaan hanun fatr absi adeew dibaato aslan waxaa allah wa fatiiraya xana iyo qanaaco markaas ayaa wuxuu ilaahi aakhira hortaga ya halbin isar gudasho ku sideen wa qofka ilaahi ila bas ku ay ci alaaban afmaad ka qabay haddii bas in kuubi eey sidii qas ka qala aqrama salato baa ci alaayna yol dercadan qof kaan ku qooku helay wuxuu kooreey musibadi allah baan nugu dhineeytadan saas xilana waaqof ka adoonka ilahay in oo sabro oo wax weeyaan ku الى وعيني سبحانه ومن يؤمن بالله قدك الله رميه وكل ما يوامحي إن المصيبة بقضائه نبك إنه قدر أليه يهدي قلب يسأل أواها هنونية نبكوا هنونية للصبر عليها إنه نبك صبر يقين على صينها كأنه في تشنة إنه تشنة كنتين مرابا wa kullu hayru hudutis ina babcinaydo agagixin ma shaqama wa sabrha sabarkaasalahu ilaahi wayna yaqeen usina waxana bixi kartaa marka inta la imtixaano oo sabrro ajirkiina in la siiyo masiibadana ilaahi ka qaado wax ka qeybba nagu beddelo oo haquudka diinta indhaha laga arido ilaahi wayna iimaam usiyo maxay indaqiimatu fardiya hadhi iimaam usiyo dad banana fusaqaynta ilaahi inna karriday maxaa markaa wax laga ka dhay wax weyn ma waxeere marka la fiiriyo ilay waxa qayb badan qofkaasi ina markuu sabro sidoo doonuna allah waxu maamula wallahu allah bi kulli shay shaydamma antis alim wa bidu أدوم كديباتنا واكوبد عدي وحاجر الى يقتيسك هليم ما اكيرنا كيسوگ ما اجد ادوم كنا اوال الله سيما قفمات وارككو ساسريد الحديث كان صحيحا حين ما بوثر اجر للمؤمن وحلياب لو يعر انت مؤمن وحكسته او الى حين كوقدر اسد او خير هباي ديبات تو اسير تو واسف غير اكيرنا الله كقبا هباي ديبات تو تو khabiir wa wafa asifana wa akhay adunka wa shukrina markaasalla u siiyadina aakiran ajra allahu qafan ummi ahayn arintaas ma hero qofka kale waxa uu midaasadu la arkaa gaxa aakirana wa qadara fuukana wa الله waadhi'u allah allaa abia wa abiu rasul rasuuka abia wa ha ay in anhel sanay intada وحي اني الشيئين مخميسك وهكذا الشيئين منه فإن توليتم هذا داعه إلهي كي يسدتان أو وحياله قيبك وإلهي الرسول الشيئين أكشكك لانه أما وحي الأن إن الأمرين أسماء الددان أما وحي إن بين الكهر الددان فإن توليتم هذا داعه الله يا رسول كي يسدتان فإنما وحكة لماها على رسولنا الرسول كأنك يسأل بلاقه وقالسنا هاته بلاقه المبين واسكعب وحق صار يومئذ يا رسول كذب وما قوم مسقم فاشترت الزهري امامي التابعي هو اكيد سيدنا البخاري واسقم معلق والرياح فتن هلك ان كسو اروريه من الله بالصلاه وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصليت ما ذكرت قاصد واحد لو كرلي من الله بالصلاه الله حديث رسالته اه اراه الرسول صادر diin soothee tii ay nu celweeku ugu ogeey habab caabudu weeydo wa hab xudu dar mari wa cala rasuul gala ma suriye da rasuul koroway soo gaasiyo ma qalbigay inu gariyo ma gali karo wa inu ku الله معبودك حقا لا إله إلا حق لبه عابداً مجره إلا هو صغر ماهر أحد إذا ضمضاً مجره ضم ملك مقرفضاً لما عابدك رو نبي مرسلاً لما عابدك, عابدك رو الله كل جيسى إذا ضهزك وهو لا اله معبود حق لوحده مجرى الا هو صرم ما هن وعلى الله أل إليه ده ده إليه ان الكركي سوكلي اه فليتوكل ثلاثه المؤمنون طلبنا سنه كيرجي احد كره كسبي لينو هكر تشيينا انو بيد ان كائن يا ما باكنين كائن ان لابد له دينك اسلام كودا لابد اسو لاطو الحافظ في ري ماكو قصير ايو وحوياك اياك نعبد واياك نستعين اياك نعبد وحوياك كليجا حنا الله كليها اسكر احد كالعاده ما مضنا واياك نستعيننا كليجا ان اذا كذلك سغي مينا اني ديب نغا ايريدو اما داف نو كام الدين كله الى هذين المعنيين دين الإسلام او دال لوراسه ولابطا ويرشي الدين كله الى هذين المعنيين فترى دا و خوي وحي هذين قران كدن سيرته كجيرتا وا فاتحه فاتحه لسيرته كجيرتا اياك نعبد و اياك نستعين دين الاسلام هو والله عرف صلاه وقال وان الله كلي يسلع عبده وان الله كلي يسل يسخلهي ماركاس استدال القران ما كان في باله الله نو عباده عيد كلنا واطورا وكثرنا خير يي كينه دبي قاليني دينتي ربنا وكفر مي هي دي ماركاس من بدايه الى نهايه في لي ah uh, iy khana djudu wa iyaka nastaheen fa abudu wa tawakkal alayh fi allah a'ud asaka tar saaro makal haran huwa wa alayhi tawakkal fi allah hamuna kelbis ilaik haqa asaka tar saaro makal haraya wa in tawakkal kare day on if kale laga reje inay dibka الله لا إله إلا هو آياتنا فيه معبود حق لبعابد النجر الله ماهانه وعلى الله فليتوكل المؤمنون مكلا حرام رب المشريقي والمغربي لا إله إلا هو فاتخذه وقيله مرك قرآن كباللو إلا دمات أصلك وحالبتو سرطة قرآن كجير أولا عرم وإن الله كريب يسنا عابده كريب يسنا Oleme id-kereto, nibkana, ulat aisan, kellegi tegeline, nibkata. Id-kereto, aland, leev, kesubin, o aland, uid-disset. Ja Ma asada, ma asin, eia, et on vahtanam, musivat, invato. Ille, bi id-ni, ille, ka alle, ومن يؤمن بالله الله توككم يا او ارميها ان المصيبه بقضاء يمكنك ان الله سوقدر يهدى قلبه قلبي سال وهننينه او وقو كهننين على السفر عليها مصيبه نقو سفر والله الله بكل شيء وحك استبع عليم وامد وجالبدان وقوفك سفر ايامك ارغغاي واكل يقاصق واذي الاله الاه ضاعه واذي الرسول رسول كاذعه فانت وليتم اداد داعدا كجيستا فايما وحكل ماهم على الرسولنا رسول كان دو شيء سوحه اعدي البلاغ جالسين جالسين توالم بين الله الا تركي فليتواكلها تلس سارتين وهي سواء المؤمنون بك مؤمنين تا في جلب المنفعة ودفء المضرة إلهيها تلس سارتين الله سبحانه وتعالى صلى الله وسلم ومبارك على النبينا المحمد